وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَضَبٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَأْذِي رُحُمَانًا حَرْفٌ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِقَمٌ أَمَّ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 multimikus senduen!